يَهْدِي الى الرُّشْدِ فآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً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 وأنّا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنّا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنّا ظننّا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنّا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا